ففтом طبعا اخذنا نموذج من حديث من بير الوالدين لابن امام البخاري عليه رحمه الله طبعا هذا الحديث بهذا الاسناد لم يرد في الكتب السته ولم يرد ايضا عند الكتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر في احكام المساند 10 انتهينا انه لا يوجد في هذه الكتب ثم بحثنا عنه في كتب اخرى وجدناه بحمد الله في تتبع الفاضح او طرفا من اطرافه وجدناه عند ابن ابي عاصم في السنه طرف السنه امام خبراني في المعجم الكبير وايضا ناصر في تاريخ ابن مر ويمكن تتبع يمكن ايضا تتبع يعني جميع الكتب خاصه الكتب التي تتعلق بموضوع يعني بهذه الموضوعات اما عندنا عده موضوعات موضوع العقوق يتعلق بالاخلاق وموضوع المن يتعلق بالاخلاق وموضوع تكذيب القدر يتعلق بالعقائد فلذلك لو تتبع الانسان الكتب كتب العقائد وكتب الاخلاق والتي صنفات او صنفت لبيان الاحاديث الوارده في الاخلاق يعني بتتبع الفهارس الحمد لله يعني اكثر بالغالب الكتب المطبوعه الان يعني في اخرها يوجد فهارس للاحاديث يوجد فهارس للاحاديث على حروف المعجم فكتب هذا يعني لا شك انه سيوقف الباحث على احاديث على هذا الحديث في كتب مختلفه وكتب كثيره وليس لدينا وقت يعني لتتبع جميع هذه الكتب لكن الانسان طبعا لابد ان يكون على درايه وعلى معرفه كتب السنه على مختلف مناهجها وعلى مختلف موضوعاتها وتصنيفاتها لان كتب السنه او كتب الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم التي تروى بالاسناد هي كثيره جدا وانا ذكرت في موضوع التخريج ان التخريج لا يقتصر فقط على كتب السنه بل يطول ايضا كل الكتب التي تورد الحديث ب الاثنان السلام الحمد لله نعم ان شاء الله في كما ذكرت سمير في تخريج هذا الحديث ودراسته وان شاء الله اذا كان هناك بقيه من الوقت ناخذ حديثا اخر يعني ستتبع نفس الطريقه التي اتبعناها اولا قلت ان هذا الحديث بتتبعنا لالفاظه اذ لم نجده باسناده في الكتب التي ذكرت اطراف الاحاديث مرتبه العمل متانيب لم نجده لا في الدف ولا في الاحباس لجئنا الى تتبع الفاظه والى تتبع اطرافه فوجدناه في بعض الكتب وقلنا الانسان عند التخريج ينظر في موضوع الحديث ينظر في موضوع الحديث فيجد ان هذا الحديث مثلا فيه او يتعلق بموضوعات ثلاث يتعلق بالعقوق ويتعلق بالمن واو المناه ويتعلق بموضوع في العقائد يتعلق بموضوع في العقائد وهو التكليف بالقدر وهناك كتب صنفت مثلا في معرفه القدر كالقدر لعبد الله ابن واف وايضا للفرياب له كتاب القدر وكذلك كتب ذكرت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسنده وتتكلم عن امور العقائد أصول السنة لللقي مثلا السنة لابن ابي عاصم وايضا الابانه لابن بصى وغير ذلك كثير من الكتب فيجد مثل في مثل هذه الكتب قد يجد هذا الحديث بتتبع بتتبع الفهارس التي وضعت في اخر الكتب ويقف على مختلف الاسانيد التي جاءت نحن اظن بدانا في او اخر شيء توقفنا عنده دراسه الاتلاف ولا نريد لان قلت لو تتبعنا هذا الحديث من مختلف الكتب الكثيره لوجدنا لو يعني اسانيده ووجدنا تخريجه في مختلف هذه الكتب خاصه كتب العقائد وكتب الاخلاق والاداب هناك كتب الاخلاق مثلا ما دام ان البخاري عليه رحمه الله رواه في كتابه بر الوالدين يحتمل احتمالا كبيرا ان يرويه في كتابه الاخر الادب المفرد وكذلك هناك كتاب الاخلاق ل للخرائط مثلا وكتب الاخلاق كثيره جدا اذا وقف عليها الانسان سيجد في بعضها او في كلها يجد مثل هذه الاحاديث وايضا كما قلت كتب العقائد ولا نريد ان نستقصي هذا التخريج انما نريد ان نقف عند دراستنا لهذا الاسناد اول شيء رايناه هو قضيه ابو امامه الباهلي وهو صحابي ثم الراوي عنه ابو سلام وهو من طوف ماذا توصلنا الى ماذا ثقه يرسل وذكروا ارساله عن ابي امامه الباهني اذا قلت لا بد من مراجعه الكتب التي تكلمت عن قضيه الارسال سواء المتاخره او المتقدمه كالمراسيل لابن ابي حاتم وجامع التحصيل للامام العلائي وتحفه التحصيل للعراقي وكذلك يستانث وبل قد يجد الانسان بغيته في بعض الدراسات المتاخره وكما ذكرت لكم وان كان هذه الدراسه لم ثتين ولا ادري هل اجمعها الباحث ولا كتاب التابعون الثقات الذين تكلم في سمعهم من بعض الصحابه ممن لهم روايه في كتبي السته وهذا بحث مهم جدا لان الباحث في اخره ليس فقط مجرد انه يذكر الروايات والاقاويل انما يرجح ويدلل على هذا الترجيح بمختلف القرائن التي تبين له هل سمع او لم يسمع اذا قلنا نترك ابو سلم منصور هذا ايضا قد تكون عله الحديث من عدم سماعه للحديث من ابي امامه الباهني ف... ثم ف... نعم هذه ف... هذه تعتمد لا شك هذه تعتمد كقرينه وينظر في ولادته ووفاه ابي امامه ومكان وجود ابي امامه هذه كلها كلها قرائن وكلها يعني تفيد في قضيه هل سمع او لم يسمع لان اختلاف البلدان يؤثر اختلاف البلدان يؤثر في السماع وعدم السماع وعدم او العلم بعدم رحله فلان الى ذلك البلد وعدم دخوله الى ذلك البلد ايضا يؤثر في كونه هل سمع او لم يسمع وسنة الوفاة وسنة الولادة أيضا وهذه كلها طبعا قد صنف فيها العلماء عليهم رحمة الله كتبا مفرادة وبكرها أيضا في كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ والرجال متى ولد فلان ومتى توفي فلان لإثبات هل سمع أو لم يسمع هذه كلها قراء يستعملها الباحث وقضية الإمام مسلم أنه أورد هذه الرواية لا شك أن هذا أيضا قرينة ودليل لمن قال بالسمع لكن في الجانب الآخر ينظر مذهب الإمام مسلم أيضا في قضية الحديث المعنع هل يشترط اللقاء أو لا يشترط اللقاء لأن في مثل هذه المفائل هنا يعني يظهر أثر هذه المفائل في مثل هذه الحديث ومثل هذه المفائل الافانين هل نرجع كلام الامام مسلم في انه لا يشترط اللقاء يكتفي بالمعاكره فقط وعدم تدليس الراوي عليكم السلام ام اننا نرجع كلام الامام البخاري وابن المديني وبعينه من الائمه انهم يشترطون اللقاء ولو مره واحده حتى يثبت استمع هذا ساتى في مثل هذه الاختلافات نعم <تصفيق> نعم على هذه الحاله عند مسلم ما فهمت صراحه قال من حديث النبي انا عندي اجابه ان اذا قال الحديث يقول حدد لي ابومه وهذا ايضا اذا وجدنا عند مسلم انه تصرح بالتحديد هذا دليل انه انه سمع وهذا على شرط الامام البخاري ما دام انه تصرح بالتحديد لكن الاشكال في قضيه العلنه من غير ان يكون تصريحا بالتحديد فاذا وجدنا تصريح استمع وكان هذا التصريح صحيحا لان في بعض الاحيان يختلف او ياتي في قضيه الاختلاف هل سمع او لم يسمع يستدلون او يستدل بعضهم بوجود السماع في اسناد من الاسانيد بوجود السماع ويكون ذكر هذا السماع يكون من باب الخطا يكون من باب الخطا فهنا يتجه القول بعدم السماع لكن اذا ورد السماع في صحيح مسلم فالاسناد صحيح والسماع صحيح هنا ترجع قضيه السماع انه سمع من من ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه وتستفي هذه العله فتبقى العلل الاخرى تدرس الامور الاخرى او الرجال الاخرين نحن ما يعني إلى الان ما توصلنا لدراسه اسناد ابي السلم عرفنا فقط اننا توقفنا عند ابو عمر بن يزين الا لا نعم وقلنا ان الصواب هو النصري نعم والصواب هو النصري وكونه ياتي البصري هذا قد يعد من باب التصحيح قد يعد من باب التصحيح لتشابه هذه النسبة لذلك ذكره عبد الغني في مشتبه النسب كما تقدم معنا وذكره ابن الناصر بن في توضيح المشتبه وغيرهم لبيان ان الصواب فيه بالنون بالنون ليس بالباء سوف سوفنا الى انه ثقه ولا لا؟ نعم سوفنا سوفقفنا عنده له سبب في, في تهذيب الكمال ولا لا نعم اظن اننا وجدنا في تهذيب الكمال ولا لا وجدنا لا لا نعم اذا ليس وجدنا احدا يشبهه البصري لكنه البصري وقلنا هذا لا يمكن ان يكون لا اختلاف الطبقه باختلاف الطبقه وقلنا ان هذا امر مهم وهو معرفه طبقات الناس حتى لا نجعل الرجلين رجلا واحدا فلا بد من معرفة طبقة النفس ذاك كان في الطبقة العاشرة وهذا يروي عن التابعين يروي عن التابعين إذا المحال أن يكون هو ما أدري ماذا أخذنا إذن آخر شيء نعم قلت أننا إذا لم نجد رجلا في الكتب التي ترجمت لي ريتاج الكتب الستة كتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب وهو اول كتاب يراه الباحث ثم بعد بعد ذلك يلتجئ الى المطولات الاخرى ويرجع الى المصادر التي رجع اليها المزي ورجع اليها الحافظ ابن حجر هنا لم نجد لابد من البحث في الكتب البخره سواء المتقدمه او المتاخره وينظر الانسان في الموسوعات التي جمعت الرجال مثل مثلا سير اعلام النوبله مثل تاريخ الاسلام مثل تاريخ دمشق مثل تاريخ بغداد وطبقات ابن انسان وكذلك الكتب الاخرى التي ترجمت للضعفاء امثال لان في الغالب ان الثقات في الغالب وناقل هذه قاعده مطلقه في الغالب ان الثقات نجدهم في الكتب السته ان الثقات نجدهم خاصه في عصر من كان في عصر روايه هذا في الغالب اذا لم نجد الراوي من رجال الكتب السته هذا في الغالب يكون من ممن تكلم فيه من الضعفاء وليس هذه قاعده مطلقه لكن هذه قاعده غالبيه لذلك ينبغي ان يلجا الى الكتب التي جمعت الضعفاء من المتقدمين كتاب الكامل لابن عدي مثلا كتاب المجروحين لابن حبان كتاب الطعاف للعقيدي من المتاخرين مثلا عندنا ميزان الاعتدال للامام الذهبي الذي حاول ان يجمع فيه كل من تكلم فيه بجرح بجرح كل من تكلم فيه ولو كان ثقه من المتاخرين ايضا الكتاب الذي جاء بعده وهو لسان الميزان لسان الميزان الذي زاد فيه الحافظ ابن حجر يعني رجال رواه كثيرين وزاد فيه ايضا اقوال الجرح والتعديل وانتخب منه او اختصره بحيث انه لم يثر فيه من له روايه في الكتب السته من له روايه في الكتب السته لا يدخله الحافظ في كتابه لسان الميزان وهذا الفرق بين الميزان واللسان لأن كثير من الطلاب مثلا يخطئون ولا يدركون هذا الفرق وهذا فرق يساعد الباحثة أن لا يتعب نفسه لأن إذا علمنا أن الراوي من رجال الكتب الستة روى له أبو داود أو روى له النساء أو روى له الجماعة أو روى له الشيخان أو روى له, له أحدهم لا نجد ترجمته في لسان الميزان ما دام انه اخرج له احد من اصحاب الكتب السته ولو اخرج له ابن ماجه فقط لا يدخله الحافظ ابن حجر في ميزان الميزان ان وجدنا طبجمته نجد وهو ضعيف نجده في ميزان الاعتدال لان ميزان الاعتدال ذكر كل الضعفاء سواء لهم روايه في الكتب السته او ليس لهم روايه في الكتب السته اما الحافظ ابن حجر اقتصر فقط على من لم يكن عنده روايه في لم يكن له رواية في الكتب الستة نعم ذكره في آخر الكتاب كفصل فقط مجرد ذكر مجرد ذكر من غير ذكر أقوال أهل العلم فيهم لا بتضعيف ولا بتجريح إلا أنه يشير إلى أن إن كان الرجل ثقة وترجح عنده التوثيق يشير بكلمة صح أنه ثقة وهذه فائلة نستفيدها أن الحافظ ابن حجر رجح توثيق الرجل لكن لم يترجم له ترجمة موسعة انما ذكره كفيرد او بالاسماء فقط طيب. وهذا يأتي ان شاء الله في علم الرجال اذا عندنا عمر ابن يزيد مثلا عمر ابن يزيد احن وجدنا له ترجمة في تاريخ دمشق وننظر اتحاد ويساعد ويساعد ذا استاذ ادمشمه ذكر طيب نعم دكتور تاريخ دمشقي مجنن نعم 100 135 و 35 طبعا تاريخ دمشو يخبر من الموسوعات التي تذكر نماذج من الروايات وتذكر كلام أهل العلم في الراوي وهذا من حوائد هذا الكتاب لأن بعض الكتب الرجال يكتفي ويقتصر على ذكر ما قيل فيه من جرحنا وتعديل مثلا وبعضها يذكر نماذج من المرويات ويذكر نماذج ويذكر كلام أهل العلم وهذا فيه فائدة في التخريج أن يجد الإنسان تلك الروايات في هذا الموضوع الكتاب فعندنا عمر بن يزيد النمري النصر عفوا ذكر له هذا الحديث وخرجناه من تاريخ دمشق نعم وبالنسبه لاقوال اهل العلم فيه ذكر عن ابن ابي حاتم قال عمر بن يزيد النصر روى عن ابي سلام الحبشي وعمر بن مهاجر وثميد روع عنه محمد بن شعيب ابن شادوه سمعت أبي يقول ذلك طبعا الباحث لابد أن يرجع إلى الأصل وهو كتاب الجرح والتعديل وذكر المحقق أنه في الجزء السادس مئة واثنين وأربعين هنا خرجت جمع عمر ابن يزيد النخري رواه ابي فلان وعمل يعني نفس الكلام الموجود في تاريخ دمشق من غير زياده ولا نقصان ليس فيه توثيق ولا تجريح اذا عندنا انه ذكره ابن ابي حاتم ذكره ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ذكر ذكر او او عاد تاريخ دمشق نعم ما شاء الله اذا ذكرها في تاريخ دمشق هنا قضينا في هذه الترجمه الان الان, الان الان في هذه الترجمه الاولى انه نقول يعني في ترجمته ذكر ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه ترحلا ولا تعديلا قد نجد تعديل اخر في موضع اخر قد نجد و ثم نقرا ترجمته في تاريخ دمشق ايضا يقول نعم ممكن ممكن ان نجده في تاريخ البخاري يلجا الى تاريخ الامام البخاري التاريخ الكبير اذا لم نجده فيه يعني ذلك ان هذا من زيادات ابن ابي حاتم على الامام البخاري لان كما تعلمون العلماء تكلموا في قضيه تاريخ البخاري في قضيه الجرخ والتعديل لابن ابي حاتم هل ان اصلحه هو التاريخ الكبير للامام البخاري او ان تصنيف استنفه او صنفه مبتدئا الامام ابن ابي حاتم هو صحيح انه قد اخذ هذه الاسماء والروايات من التاريخ الكبير للامام البخاري ثم سان عن ذلك اباه وسان ابا زرعه وزاد رواه وغيرهما وزاد رواه كثير في هذا الكتاب هذه لا شك انها فائده زائده على ما هو في التاريخ الكبير للامام البخاري فمثل هذا الراوي قد يكون قد اقول قد يكون غير موجود في تاريخ الكبير للامام البخاري لكن قد يكون موجودا ولا يذكر فيه شيئا ايضا الامام البخاري عندنا الان مثلا قال ذكر عن أبي زرعة قال في ذكر نفر انتقاط عمر بن يزيد النصري وهذه الرواية ليست من رواية الجرح والتعديل ليست في كتاب الجرح والتعديل لأنها من رواية أخرى عن عبد الله الكندي قال حدثنا أبو زرعة قال في ذكر نفر انتقاط عمر بن يزيد النصري هو تعور إذن عندنا أن أبو زرعة قال واسفقهم توفيقا عاما مع مجموعة من الثقات وهذا يدعى على ان الراوي قد يكون ثقة ثم ذكر عن الدار فطني وعن ابي نصر ابن ماكولا ذكر ما يتعلق بضبط اسمه انه النصري بن نون وليس البطري وليس البطري ثم ذكر عن يعقوب قال قلت له يعني عبد الرحمن بن ابراهيم وهو دحيم عمر بن يزيد النصري قال كاتب نمير وكان ثقة فقيها وكان ابن شعيب يجالسه وكان ابن شعيب يجالسه اذا عندنا ايضا توفيق دحيم توفيق دحيم لهذا باوي ودحيم كان قد روى عنه في بعض الاثانيث روى عنه هذا الحديث في بعض الاثانيث ثم اورد عن ابي جعفر العقيلي قال عمر بن يزيد المصري عن الزهري يخالف يخالف او يخالف في حديثه هذا في كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي او ضعف هو في حقيقته هو الضعف للامام العقيلي عليه رحمه الله اذا ذكر ما يدل على تجريحه ما يدل على تجريحه انه يخالف في حديثه يعني يخالفه الثقات وذكر ايضا عن هشام بن عمار قال وبلغني عن ابي حاتم ابى البث انه قال قال هشام بن عمار كان ممن يقلب الاسنيد ويرفع المراسيل كان ممن يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل وهذا تجريح وهو مفسر وهو مفسر لكن هذا اورده نحن قلنا ان ان ابن حبان اورده في الثقات وهل ذكر فيه شيئا او لم يذكر فيه شيئا هذا كلام في المروحيين في أي مجلد 7 نعم نعم نراجع المروحيين الطبعه تختلف على كل حال لان هناك بعض الطابعات هذا علي الاخر اسمه عمر طارق شفنا تقريبا دقيقه فقط شوف عمر عمر بن يوسف طبعا اليوم عامل حاضر فحدث حدث حدث هذا خالد عمر ابن يزيد المصري من اهل الشام يروي عن الزهري روى عنه محمد بن الشعيب ابن شابر وهشام بن عمار كان ممن يقلب الاسانيد ويرفع المرافد هذا النقل الذي في تاريخ دمشق هو نقل بالخطا هو نقل بالخطا اما ان يكون من المحقق وزاد لان في تاريخ دمشق ورد هذا الكلام ممن عنه هشام بن عمار قال قال هشام بن عمار قال وبلغني عن ابي حاتم ابن حبان البستي انه قال قال هشام بن عمار انا ممن يقلب الاثاني والذي يعني يدل على ان هذه الروايه خطا ولم يحد ان هشام بن عمار يتكلم في الروايه وايضا هذا الكلام كان ممن يقلب الاسانيد ويفعل المراسل هذا من كلام ابن حبان الذي يقرا في كتابه المجروحين يجده في دائما يعبر بمثل هذه الجمله في تجريح الروايه انه يقلب الاسانيد ويفعل المراسل لدائما الامام ابن حبان يعلل بها او يتذبح بها الروايه فيكون الكلام كلام الامام ابن حبان وليس كلام هشام بن عمار لذ امرين اثنين لان هشام بن عمار غير معروف بتجريح الرواة وتعديلهم وابن حبان ايضا من عادته ان يتكلم بهذا الكلام فهو ليس بناقل انما هو متكلم اذا ضعفه ابن حبان وضعفه ايضا ابو جعفر العقيلي ووثقه دحين وروى عن ابي زرعه انه وثقه توثيقا عاما مع جماعه من الرواة طبعا اذا كان الرجل ممن تكلم فيه كما قلت انه لابد ان يرده الامام الذهبي عليه رحمه الله لانه من شرطه في ميزان الاعتدال ف وادته ميزان الاعتدال ولا مذكور هو لكن ليس فيه شيء نعم اذا ميزان نعم نعم نعم نعم سؤال الذي يقرأ في كتابه يجد هذه العبارة كثيرة هذه العباره يعبد بها كثيرا وغير عنها من العبارات اذا وجد ان الراوي يقلب الاسان فهو دائما على مخالفه في اضرابك كيف انظر على ان تحب اختبارنا الذي انه يجر الراوي بالخطا فطيب اين وجد انه اذن مخالفه يرون بهذه العباره لا لا ليس كذلك مثل تبياني سما دراوي عمر بن ياسيف نقبل عمر او لا؟ عمر او لعمر؟ عمر او لعمر؟ هل لم أجده في هني عمر بن يربيد؟ كالنفوض النور؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نشوف المجلد يعني المقريب منه نعم؟ قد يكون في الله بعد قليلا هذه طبقه مس عمر بن يزيد النخري الشامي حدث عن الزهري قال ابن حبان الذهبي اورده من كلام ابن حبان يقلب الاسانيد ويقع المرافيض وقال له عن محمد ثم ذكر قلت ما اظن ان هشام اللاحقه انما روى عمرو بن واقد عنه وقد روى انه شاذ ابن خياط اذا عندنا ان الذهبي ذكر فقط كلام ابن حبان في التضعيف نراجع ايضا كتاب لسان الميزان ان هل هو من شرط الحافظ ولا لا نعم لانه لم يروه احله احد من اصحاب الكتب الستة فلابد ان يكون في اللسان نعم الآن قبعة تختلف هذه قبعة ابو وده كم؟ مئة لنسطين عمر بن يزيد الشامي حدث قال ابن حيثان المطالع هنا جزء من الامتداد هذا يعني يتعلق في عند الرجال وهو النقل من الميزان واللسان فان كثير من الباحثين ينقلون من هذين الكتابين وينقلون من تهذيب الكمال ومن تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب طبعا هو مختصر لتهذيب الكمال مع ما فيه من الزيادات وغير ذلك ولذلك الميزان يعتبر ايضا مستصل لميزان الاعتدال لكن الحافظ ابن حجر زاد زيادات اذا نقل الباحث من لسان الميزان لابد ان ينظر هذا الكلام لمن هو هل هو للذهبي او للحافظ ابن حجر فالحافظ ابن حجر يريد كلام الذهبي ثم بعد ذلك يكتب كلمه انتهى عند نهاية كلام الزهبي ثم يصرد كلاما له يزيد ويتعقب او يبين او يوضح او يشرح كلام الامام الزهبي فعند النقل من اللسان لا ينقل الانسان يقول مثلا قلت قال ابن حجر قلت ما اظن ان هشاما لحقة لان هذا الكلام هو لي الذهبي وليس للحافظ ابن حجر كلام ذهبي ينتهي عند قوله انتهى ثم كلام الحافظ بن حجر قال وذكره ابن حدن في اتقاط أيضا فقال يروي عن الظهري روى عنه عمر بن واقد في رواية في الشياء وعمر بن واقد لا شيء وقال يعقوب بن سفيان قلت له يعني لدحايم عمر بن يزيد قال كان ثقة وكان ابن شعي بن يجارته قال كذا ذكره ابو زرعة الدمشق في اتقاط الشاميين وقال العقيري يخالف في حديثه ثم ذكر حديثا خالف فيه اذا ذكر لنا من وثق وذكر لنا من بعض وذكر من من ضعف واختلف واختلف فيه العلماء عليه رحمه الله بين تضعيف وتوثيق وهنا طبعا لابد من استعمال قضيه الترجيح او الجمع ترجيح التوثيق على التضعيف او العكس او الجمع بين هذه الروايات كان ثمه جمع اذا عندنا ان هذا الراوي محل بحث ومحل نظر في الاسناد عندنا بعض الاخطاء التي وقعت في بعض الاسانيد عند البحث لا بته ان يكتب الانسان كل هذه الفوائد لاننا مثلا عند الطبراني كيف ورد الاسناد نعم وايضا عمر عمر بن سعيد الطبراني الكبير ولد عمر ابن زيد هذا ليس براجل اخر او راوي اخر انما هو تصحيح من محقق الكتاب فلا بد ان يبين الزاهد عند تخريجه هذه الفوائد ان يقول مثلا اخرجه فلان وفلان والطبراني الكبير ووقع عنده عمر بن زيد بدل عمر ابن زيد ويمكن إذا تأكد أنه تضحيف أن يسر بأن هذا تضحيف وليس به صحيح حتى لا يظن أنه رجل آخر بقي علينا فقط في الأسانيد الآن عندنا عمر بن يزيد من رواه عن عمر بن يزيد؟ من رواه عن عمر بن يزيد؟ محمد بن شعب بن شابور وأيضا هل وجدنا متابعا له؟ فقط في كل الاسانيد انا لا ادور الا الاسانيد عند في محمد بن شعيب عند البخاري نعم كلها محمد بن شعيب شعيب اذا نبحث ايضا في ترجمه محمد بن شعيب ابن شابور كما جاء في بعض الروايات وهذا كما قلت اول شيء يعني نبحث عنه في تقريب التهذيب طلبيده التهذيب محمد بن شعيب تمام محمد بن شعيب ابن شابور كما جاء في بعض الروايات يعني متاكد انه الرجل دمشقي وهو كذلك ورد يعني ذكره هذه واذا اراد الانسان ان يتاكد اكثر ممكن ان يراجع الكتب المطوله كتهريب الكمال مثلا فيسكن له ان محمد بن شعيب بن شابور روى عن فلان روى الفلان عن وروى عنه فلان و لازم في تاريخ دمشق يعني تاكدنا ان هذا هو المراد وهو محمد بن شعيب ابن شابور وقال صدوق صحيح الكتاب صدوق صحيح الكتاب اذا عندنا هذا الراوي صدوق والاصل الاصل عند دراسه الاسانيد والاحاديث لابد من مراجعه الكتب التي ذكرت كل اقوال العلماء فيه لان قد نجد الحافظ ابن حجر قد يختصر وهو يرسل لنا مجمل ما جاء في كلام اهل العلم عليهم رحمه الله لكن قد نجد شيئا نحتاجه في هذا الحديث لماذا قال الصدوق لان اكيد انه خفيف الضبط وقد يكون وقع في اخطاء مثلا واوهام لذلك نزل عن الثقه الى صدوق هذه الاوهام متى وقعت او عما وقعت يحتمل ان تكون هذه الاوهام مثلا وقعت في روايه عن هذا الراوي عمر بن يزيد النصري يحتمل فعند مراجعتنا لترجمته في الكتب المطوله وقراءه هذه الترجمه ناخذ منها ما يهمنا في هذا الاسناد وما يهمنا في هذا الحديث وهو علاقته بعمر بن يزيد النصري في روايه لعمر بن يزيد النصي قد يكون لم يسمع منه مثلا او قد يكون حدث عنه من حفظه قد تاتي روايه مثلا كلام لاهل العين مثلا فيه ان فلانا حدث من حفظه عن يزيد انا عمر بن يزيد النصري ابن حجر قال صدوق صحيح الكتاب اي ان كتابه صحيح عندما يحدث من كتابه لكن قد يخفى اذا حدث من حفظه فاذا وجدنا قرينه تدل على انه حدث من حفظه عن هذا الراوي فهذا نحتاجها في هذا البحث ولا بد ان يسجلها الباحث والطالب لانه يحتاجها في تعليل هذه الروايه إذن لابد من كما قلت من مراجعة الكتب المطولة كتهديب الكمان مثلا 25 100 200 محمد بن شعب ابن شابور روى له محمد بن شعب الأربعة ولا أردت من تأكد أنه روى عن فلان عسى عمر بن يزيد هو غير موجود لأن البعض الأحيان خاصة إذا لم يكن له رواية في الكتب الستة من كثير من الأحيان لا يخبره لكن جاء في تلع دمشق أنه روى عنه وهذا يكفي لي أنه وكما نعلم أن المزي عليه رحمة الله أراد استخطاء على السقسا شيوخ والتلاميذ وهذا الذي دعا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله يعني ينتقد نوع من الانتقاد ان هذا من المحال ان يستقصي الانسان كل الشيوخ والتلاميذ لانه قد وقع هناك روايات ولا مثل هذه الروايه الان هذه استدرك عنها المزي استدرك هذا الشيخ على المزي لانه لم يذكره في هذا الكتاب لكن في نظر في سلامين قد نجد أنه روى عن فلان وفلان قال عنه أحمد ما آر به بأسا ما عنه إلا خيرا وقال أيضا كان رجلا عاقلا وقال أيضا ما عنه إلا خيرا وقال ابن معين كان مرجئا وليس به في الحديث بأس وقال الله بن مبارك عنه فقال اخبرنا الثقة من أهل العلم وقال محمد بن عمر الموصري وقال ثقه وقال دحيم ثقه والوليد كان احفظ منه وكان محمد اذا حدث شيئا من كتبه حدثه صحيحا فمن هنا اخذ الحافظ ابن حجر انهم صحيح الكتاب وقال ابو داوود ثبت وقال ابن عدي الثقات من اهل الشام الوليد بن يونس ومحمد بن شعيب وذكر ابن حبان في الثقات وهناك اقوال اخرى طبعا يريدها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله العجل قال شامي انتقا والذهب قال مشهور وما اعلم والله به بأسا والحافظ ابن حجر قال صدوق من خلال كلام ابن معين ليس بحديثه بأس ومن خلال كلام الامام احمد ما ارى الا خيرا وغير ذلك اذا يكون كما قال الحافظ ابن حجر صدوق صحيح الكتاب ثم ننتقل بعد ذلك الى الراوي عنه كم من اضوات الذين رووا عنه ثلاث عشر ثلاث عشر في الصبران من الذي روى عنه دحيم ودحيم هو من الثقات وايضا دحيم وعبد الله بن المبارك ايه فهؤلاء يعني مثل عبد الله بن المبارك ودحيم هذا يدل على ان الحديث ثابت عن محمد بن شعيب يعني الروايات عنه كثيره والروايات عنه يعني مشهورة جدا فعند البخاري مثلا حدث عنه عبد الله بن مبارك قال حدث عنه محمد بن شعيب وقد وثقه عبد الله ابن المبارك اذا هذه الروايات تقريبا ثابتة الان فيفقى مدار الاسناد هو محمد بن شعيب عن عمر بن يزيد النطري محمد بن شعيب عن عمر بن يزيد المصري وهنا لابد من يعني ان نقف في ترجمه محمد بن يزيد عمر بن يزيد المصري هل هو حسن الحديث او هو ضعيف الحديث او هو ضعيف الحديث في مثل هذا يختلف العلماء عليهم رحمه الله لاننا نجد ان بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه لكن التضعيف قوي خاصه ان ابن حبان عليه رحمه الله اشار الى سبب هذا التضعيف وكذلك العقيلي اشار الى سبب هذا التضعيف وان كان العقيلي جعل روايه مخالفه روايه في روايه عن الزهري لو كان هذا الحديث عن الزهري لحكمنا على خطا هذا الراوي اذ لم يتابع احد خاصه ان امثال الامام الزهري من العلماء الذين سمع منهم الكثير من التلاميذ وله وتلامذته والاخذون عنه مرتبون على الطبقات كالإمام مالك وابن عيينة ومعمر بن راشد وينس بن يزيد الأيلي وغيرهم كثير يعني كيف يفوت هذا الحديث ام سر هؤلاء الأئمة ويروي هي مثل هذا الراوي الذي يرسل وهذا الراوي الذي يخفي وهذا الراوي الذي يقلب الاسنان فلا شك انه وقع في الخطا وخالف في ذلك ما قال العقيل لكن الروايه الان ليست عن الامام الزهري هي عن ابي سلهام منطور عن ابي سلهام منطور فلذلك يعني مثلها قد تحسن وقد صدح اذا راينا الى كلام ابن حبان والعقيدي فنجد ان هذا ان هذا الحديث ضعيف ان هذا الحديث ضعيف خاصه انه يرسل ومعلم قضيه ارسال هذا الراوي وانه يقلب الاسانيد وانه يقلب الاسانيد فيكون الحديث ضعيفا من هذه الناحيه فنحتاج الى ان ندخل له متابعات لم نجد له متابعات لهذا الحديث نحتاج الى شواهد إلى شواهد اخرى فاذا وجدنا له شواهد بمثل هذه الارصاد التي جاءت ثلاثه لا يقبل الله منهم صفا ولا عدلا عاق ومنان ومنكذب بالقدر فهنا يمكن ان نحسن الحديث ان نحسن الحديث لما له من الشواهد اما قضيه المتابعات فعلمنا انه لم يتابعه احد عن ابي سلم ولم يتابعه ايضا احد عن ابي امامه لا متابعه قاطره ولا متابعه تم ما فيكون هذا الاتناس فيه ضعف فيه ضعف فنحتاج الى الى شواهد وهذه الشواهد تكون من باب تتبع الروايات في المصادر المختلفه خاصه على يعني سطيف الموضوعات مثل القدر كتب التي ذكرت القدر ومثل الاخلاق اذا هذا فيه نوع مخالفه نظر هل ذكره علماء العلل او لم يذكره علماء العلل لان هذه الروايه قد تعل بالخطا وقد تعل بالمخالفه وقد تعل بالقلب وغير ذلك ما دام ان الراوي ذكر عنه مثل هذه الاشياء نراجع كتب العلل كالعلل لابن ابي حاتم والعلل للامام الدارقطني العلل لابن ابي حاتم تعرفون انه مرتب على الابواب مرتب على الابواب يمكن ان نرجع الى فهرس الاحاديث مثلا والعلل للدرقدن مرتب على نعم نسيتهم مثل رقم ظلال العلل ولا لا معي مرتب على المساني مرتب على مسانيد الصحابه رضي الله تعالى عنهم فنحتاج إلى تتبع مسنة صدي ابن عجلان أبو أمامة صدي ابن عجلان هل هو موجود في علن الدارة القطني أو غير موجود في علن الدارة القطني مثلا لو أخذنا علن ابن آل حاتم وطبعا الجيدة هي طبعة سبعة المجلدات لأن هناك طبعة قديمة طبعة في مجلدين هذه طبعا ليست جيدة فيها نقص كثير وفيها تصحيف كثير أما هذه الطبعة هي أحسن الطبعات له طبعا سهارة للحديث عندنا هذا الحديث يعني ثلاثة ثلاثة ثلاثة ما يعرفون هذا غير موجود هذا غير موجود في من خلال فهرس الاحاديث ثلاثه لا يحفظ الله اذا غير موجود في عدن ابن ابي حاتم نعم مره ثالثكم ان شاء الله مش هادي نعم غير حديث الباب عدن الدارقطني لابد من معرفه ايضا هو طبعا المسانيد رتبه على المسانيد العشر الاوائل مبشرين بالجنه ذكرهم ثم بعد ذلك لم يرتبهم على ترتيب معين وان كان ذكر الثنا في اخر المجلدات ثم النساء فمن المجلد تقريبا <تصفيق> الثالثه والرابعه او الرابع الى المجلد الثامن تقريبا فيه ذكر الصحابه غير العشر المبشرين ب الجنه الى الثامن يعني مجلدين او ثلاث مجلدات يمكن للانسان ان يبحث في في تلك المسائل هذا عبد الله ما تقول راي الله ما في الموضوعات او ابي طلحة ومعاد و ابي الدرداء و ابي مسعود و ابي معقد و ابي تعالى اظن ان هذا الحديث غير موجود في الداره قطني انا غير موجود في الداره قطني والله اعلم في يعني عدل الداره قطني عليه رحمه الله فيبقى قضيه يعني النقد في من خرجه من الائمه عليهم رحمه الله المتاخرين ك كال... الذين اخذنا يعني بعض كتبهم الهيثمي مثلا ماذا قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد ماذا قال فيه أيضا ابن الملقن هل ذكره في كتابه أو لم يذكره وأيضا هل ذكره المصير في الملقن حافظ ابن حجر مثلا في بعض شروحه أو في بعض تخريجاته وكذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله ونحن رأينا أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكره في تسلته الصحيحة في رقم كيف يمكن أن يكون هناك مجلد؟ هل تجد جنات صحيحة؟ ستجد جنات ستجد جنات مجلد؟ أماما أماما أماما الfamilia 580 نعم الشيخ الالباني ذكرنا انه قال هذا اسناد حسن الائتلاف وثقات غير عمر بن يزيد النطري وهو مختلف فيه كما شرحته في الاحاديث الضعيفه والذي تبيّن لي من مجموع ما قيل فيه انه حسن الحديث فقد وثقه دحيم وابو زرعه بمشقيان ذهب الشيخ الالباني ترجح عنده انه حسن انه حسن قال الحديث قال نهايته مروه والطبراني باسانادين في احدهما بشير بن النمير فهو متروك وفي الاخر عمر بن يزيد وهو ضعيف وقد وفي اطلاقه الضعف على عمر بن يزين مع توثيق ما ذكرنا نظن واضح ثم رايت المندري في الترغيب يقول الله بن ابي عاصم في كتاب السنه باسناد حسن والاسناد الاخر عند الطبراني عن بشير بن نمير عن القاسم عن ابي امام مرفوعا بلفظ اربعه لا ينضم الله اليهم اذا هذا مثل لفظه متابعه ل متابعه ل عمر بن يزيد المصري لكن هذه المتابعه كما يقال لا يفرح بها ما دام الراويها متروك يعني وجودها كعدمها لا اذا عندنا ان الشيخ الالباني حسنه بنظره في مجموعه ما قيل في الراوي فهذا الراوي كما قلت اما انه ضعيف واما انه حسن الحديث اما انه حسن الحديث فلذلك تختلف انظار النقاد عليهم رحمه الله في تصحيح بعض الاحاديث وتضعيف بعض الاحاديث نجد احدهم ضعفا لانه ترجح عنده ان الراوي حسن الحديث ضعيف والاخر يصححه فمثل العقيل مثلا وابن حبان يرى ان ضعف هذا الراوي لذلك اورده في المجروحين وفي الضعفاء واخالوني يرون ان هذا الراوي حسن الحديث فيحسنون هذا الحديث فالامر يحتاج الى النظر في قضيه هذا الراوي هل هذه الاحاديث التي يرويها فيها منكر او ليست بمنكر فالذي يريد ان يقف على حقيقه هذا الراوي وحقيقه مرتبته فلا بد ان يجمع احاديثه التي ذكرها. لأن الضاوي ليس من لذلك كتب السلطة إذا جمع الأحاديث ونظر في هذه الأحاديث إن وجد أن هذا الضاوي يوافق اتقاذ في رواياته هنا يمكنه أن يرجح جانب التوثيق أن يرجح جانب التوثيق إن وجد أن هذا الضاوي يعني يخالف لأن هؤلاء رواد هم الذين يحتاجون إلى دراسة على معمقه وباستقراء لاختلاف الائمه فيهم ان وجد انه يخالف في روايته كما قال العقيري او احاديثه فيها منكرات ومخالفه لما هو موجود في صحاح الاحاديث فهنا يحكم عليه بالضعف يحكم عليه بالضعف ولا يصحح احاديثه ولا يحسن احاديثه هذا يعني مجمل ما يمكن ان نقوله في هذا فان وجدنا ان لهذا الحديث سواعد هنا يمكن ايضا ان نحسن هذا الحديث والشيخ الالباني من عادته انه يريد السواعد للحديث لكن هنا لم يجد او لم يذكر شاهدا لهذا الحديث ومن خلال البحث يمكن للانسان ان يقف على احاديث اخرى هذا تقريبا يعني دراسه خفيفه كما يقال لهذا الحديث ومن له اي اسئكال او اي استفسار ونريد أن ناخذ ممكن ناخذ حديث اخر بسرعه الناس نعم او على الاقل معنى ذلك اللفظ على الاقل معنى ذلك اللفظ لذلك الامام الترمذي في جامعه يذكر الشواهد يقول وقد رويا وفي هذا الباب عن فلان وفلان وفلان وغالبا لا تكون بنفس الالفاظ انما تكون بالمعاني تكون بالمعاني لان الاهتمام عندهم في اثبات الحكم خاصا اذا وجد يا بس او او فيها نوع ب هذا الضغط الامتحان الذي في الحيطه انه ضعيف لا يقال <تصفيق> انه ضعيف او عيد او يقال ان ضعفه فسدت الكلام هنا في هو من الكلام لكن انه يظن بانه كان يقالب في حد ويقالب الاسمين من الاشكال التي يذم من الذي ابن حبان نعم من اين ابتدا ولا واحد من المتقدمين نعم لماذا ان ابن حبان عليه رحمه الله من اهل الاستقراء هو اذا تكلم في ضراوي يستق هو طبعا ابن حبان متاخر نوعا ما صوفيه سنه ضمن 685 متاخر عن الراوي فهو لم يدرك الراوي ليت كما ادركه دحين مثلا وادركه دحين وابو زرعه الدمشقي الذي هم من اهل بلده واعرف الناس بروايته وهذا ما جعل الشيخ الالباني يرجح جانب التوثيق لان الذي وثقه من اهل بلده وهم اعرف الناس ب حديثي بحديث ابن حبان لم يذكر الراوي لكن ادرك احاديته استقرى جميع الاحاديث فلذلك تكلم بهذا الكلام العام فيه انه يقلب الاسانيد فهذا التجريح ليس بسهل تجريح ومفسر ايضا لذلك في مثل هذه الحاله قد ترجح يرجح جانب التجريح يرجح جانب التجريح لا لا لم يقل امين عقيل ابن حبان لا يأخذ من عقيله ابن حبان يشتهد ابن حبان يشتهد العقيل يمكن أن يكون كلامه متجها فقط في أحاديثه عن الزهري أنه يخالف في أحاديثه عن الزهري ولا شك أنه لو روى لو أخذنا أحاديثه عن الزهري وقارنناها بأحاديث اتقاك لنجده سوف نجد المخالفات حتى لو كان من باب التفرد لو تفرد بحديث عن الذره ولم يرويه غيره نتهمه به ونعله به لانه ليس من الناس الذين يقبل تفردهم عن مثل هذا الامام فمثله يضعف الذره وابن حبان استقرئ الاحاديث وصدرا الاحاديث فحكم على هذا الراوي بالضعف وفسر لنا هذا الضعف متره <مثله> يعني يتأنى في تصحيح عبيده وتحسينه غريب ان هناك ولا كان هناك كلام كثير ولكن هو حتى لو لم يتكلم فيه الذهلي يعني لا يدل على انه كان يرى انه لو كان فيه ذوينه على سبق واعلامه ما يذكر انه لم يذكر لا مش ممكن مش حتلقيه لكن قد يكون قد يكون الامام الزهري له كتاب كبير في الزهريات ولم يصلنا الا منسخ من هذا الكتاب فقد يكون لا نعم قد يكون في الاصل الكتاب او قد لا يكون, يكون لم تلقى له روايه لهذا الراوي عن الامام الزهري ان لو تتبعنا مثل هذه الروايات عن الزهري كم له عن الزهري من الروايات كان نو قليل يكون قليل جدا وخالف في ذلك لو وجدنا انه له روايات قليله وخالف في ذلك نحكم عليه بالضعف لانه لم يكن بالحافظ كيف نميز الاسماء المطحفه في هذا المثال الذي اخذناه وجدنا ان في بعض الروايات وفي بعض الكتب عفوا ليس ببعض الروايات في بعض الكتب المطبوعه لان التصحيح هذا غالبا ما يكون في المطبوعات غالبا ما يكون في المطبوعات لعدم الدقه في السقيه وجدنا ان في كثير من المطبوعات وجدنا انه نسب الى البصري نسب الى البصري لكن لما راينا ترجمته وجدنا ان العلماء ذكروه في الكتب التي تعتني بضبط الاسماء وضبط الامثال كمشتبه النسبة وكالمؤلف والمختلف للدراقه القني والاكمال لابن مثول هذه الكتب لا تعتني بالتجريح والتوثيق حتى لو ذكر ذلك تذكره عارضا لكن اعتناؤها هو في ضبط الاسماء وضبط الانساب وضبط كل ما يتعلق بالقراءه الصحيحه لاسم الراوي واسم ابيه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه فهذه الكتب هي التي بينت لنا ان ما وقع في بعض كتب البصري انه هو ليس بصريا هو من اهل دمشق ما وقع فيه البصري هو تصحيح وليس به صحيح لان كلمه البصري والنصري ستتشابه لذلك تم هذا العند عند المؤلف والمختلف يختلفان في الخط ويختلفان في النطق ويختلفان في النطق خاصه ان انه في الزمن الاول لم تكن هذه الاسماء تنطق لم تكن تنطق او يذكر لها يعني الشكل او غير ذلك فلذلك بعض الاحيان يقع بعض الروا في التصحيح لذلك صنف العلماء في بيان تصحيفات المحدثين كان امام ابي الحسن العسكري عليه رحمه الله له كتاب تصحيفات المحدثين وغير ذلك من تهذيب الكمال هي رساله التبين الى تهذيب التراجم في الهامش هذا الخط يقول اننا نسعى للتهذيب والله يعني قد يستغنى عنه لكن يخشى الانسان انه قد لا ينقل اشياء يحتاجها الباحث من اشياء مهمه لا لا ينقلها ويكتفي بنقل ما قيل فيه من جرح وتعديل لكن قد يكون في تهذيب التهذيب اشياء فالاصل ان الباحث يراجع الكتب لا يكتفي فقط بالتقرير ولا يكتفي بتهذيب التالي ولا يكتفي بتهذيب الكمال لانه لا بد من مراجعه الاصول مثلا راينا في تاريخ دمشق انه ذكر كلام ابن حبان مرويا عن هشام ابن عمار هذا قد يكون الخطا من ابن عساكر او من الراوي اللي فهمت لانه قال بلغني عن ابن حبان انه قال قال هشام بن عمار لكن لما راجعنا الى اصل ابن حبان نجد ان الكلام هو لابن حبان ليس ليه هشام بن عم الصب الاصل ان الباحث يراجع الاصول الاصول التي اخذ منها العلماء ولا يكتفي بكتب الفروع الا اذا لم يجد الكتاب او لم يتوفر الكتاب ليس موجود لو كان في حكم مفقود فهنا ياخذ عمن عم نقل عنه الاستاذ وكتاب من كتب الزوائد ونحن نكمل زوائد علم الزوائد وتكلمنا عنه انه ايضا يساعد في التخريج لان الاحاديث مثلا هذا الحديث غير موجود في الكتب السته غير موجود في الكتب السته فالاقل ان يكون في كتب الزوائد ان ننظر في كتب الزوائد مثلا البزار قد يكون اخرجه في هذا في كتابه المسند صاحب كشف المستع ياخذ هذا الاسناد لانه ليس في الكتب السته ويرده في كشف الاسر الذي رتبه على الابواب الفقهيه اما في كتاب القدر او في كتاب الاخلاق مثلا في العقوق او غير ذلك فيرده فنحن نستفيد منه انه جاء نبي اثناد البزار كما هو وان كنا مثلا متن البزار قد ضاع بعضه ويمكن وضع الان اكثره قد ضاع بعضه مما ضاع منه مثلا ان نقول ضاع مسند ابي امامه الباهلي والبزار روى هذا الحديث فيه اين نجده نجده في كتب الزوائد لانه على شرط كتب الزوائد لا بد ان يريده الهيثمي هذا هو الاستفاده من الاسناد الموثق في هذا الكتاب ونعم ولا شك ان مراجعه كتب الزوائد ايضا ما دامنا الاسناد والحديث ليس عن ليس في الكتب السته نراجع ايضا كتب الزوائد كاحقاف الخياره المهره لزوائد المسانيد العشره قد يكون هذا الحديث في هذا الكتاب او في مسند من مسانيد هذا الكتاب يستفيد منه الانسان بهذا الاسناد والله اعلم قلنا ان الوقت قد داهمنا ولم ناخذ الا حديثا واحدا ولا شك ان تخريج الاحاديث ليس بالامر الهيئ وليس بالامر الثالث ويقض اوقات كثيرة خاصة عند دراسة الاسناد ودراسة الرجال فهذا العلم يحتاج الى كل علوم الحديث لا يحتاج الى علم واحد بل يحتاج الى ان تعرف كتب المؤتلف او كتب الرجال بمختلف مختلف اطوف من فاتحه التي تبين حال الرجل والتي تبين شخص الرجل تبين حاله من حيث التوثيق والتجريح وتبين شخص الرجل من حيث ضبط اسمه وغير حتى تتاكد من هذه من هذا الرجل او من هذه الروع وهذا كله في كامل الاسناد وتحتاج ايضا الى معرفه جميع كتب الحديث المسنده وغير كتب الحديث التي تكون ايضا مسنده لتخريج الحديث منه ثم دراسه هذا الاثناب وتحتاج ايضا الى علوم الحديث الاخرى كالمراسل وغير ذلك من الموضوعات التي ذكرها العلماء عليهم رحمه الله ليقف الانسان على كل ما فيه فمثلا هذا الاثناب توصلنا الى ان ابو سلم منطور ليسا او لم يرسل هذه الروايه لان الراجح فيه على حسب يعني الدراسه الخفيفه التي قمنا بها انه سمع من ابي همامه لان الامام مسلم اورد له اسنادا عن ابي همامه وصرح فيه بالتحديث وهذا دليل قاطع على السماع دليل قاطع على السماع تبقى يعني الرجل الذي هو مدار الاتناد وفيه الكلام هو الذي ينبغي ان يتحرى فيه و يعني يذكر كلام الائمه فيه بين توثيق وتجريح ولا ادري يعني محقق غير الوالدين ولا شك انه الخليفون ذكر اشياء اخرى في التخريج نعم خرج من طريقه قوام السنه في الترغيب والترهيب وهذا كما قلت من الكتب التي في الاخلاق والاداب وغير ذلك وخرجه ابن ابي عاصم في السنه والطبراني في المعجم الكبير وابن بطه في الابانه الكبرى لان الامر يتعلق بالقدر يتعلق بالقدر وله كتاب القدر في الابانه الكبرى عن عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم وهو الدمشقي وايضا عن المعن ابن قفهاء الكلب الوريد الحمصي والبيهقي في القضاء والقدر عن العباس بن الوليد وصل الجوزي في العلل المتناهيه وقلت ان نراجع كتب العلل ايضا كلهم عن محمد بن الشعيب ابن شابور قال حدثنا عمر بن يزيد عن ابي سلم قال قال ابن الجوزي هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن بالجوزي يبا الى ضعيف الحديث وقال ابن حبان اورد كلام ابن حبان عليه رحمه الله والمنذرك كما ذكر الشيخ الارجاني حسنه وايضا الهاشمي ذكر له اسنادا اخر لكن كما قلت هذا الاسناد فيه مضروب وفيه كذاب هذا لا يعني لا ينفعه بشيء يعني يبقى هذا الإسناد بين تضعيف وتحسين من راى ان الراوي ضعيف وهذا يعني اقرب الى الامر يضعف هذا الحديث ومن راى انه ثقه يصحح او يحسن هذا الحديث والحديث ليس فيه شيئا منكرا ليس فيه شيئا منكرا الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله تبارك وتعالى فضيله رئيس المجلس السيد